بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذابا أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين هنأخذوا الله واتقوه أطيرون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤثر لكمتم تعلمون فعلى إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم جاني إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا في آذانهم وأصروا ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني ألقت لهم وأشرت لهم إشرارا. أَقُلْ تَشْتَعِذُرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلُ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالِهِم وَبَنِيهِمْ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرَاراً فَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا ۖۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَجَعَلَ فِيهِنَّ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهِنَّ سَبِيلًا ۚ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۖ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ قال نوحا رب إنهم عصرني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذر ودا ولا سواه ولا يغوف ويعوف ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا فرير الظالمين إلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدفلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوحا ربنا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرين كثارا رب اغفر لي ولوائدي ولما انتخل بيتي مؤمنون وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا كبرارا